وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنفَعَ ما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ونكفر عنكم من سهيئاتكم والله بما تعملون خبير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 يحتبهم الجاهل اغنيا يحتبهم الجاهل اغنيا من التعف في تعرفهم بثيماهم تعرفهم بثيماهم لا يسالون الناس الحفا وما تُنفِقُ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَنَهَارِ الْغُضُب وَعَلَامِيَةٍ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ